أن نعرف الثاني فضيلة بالاستماع وفضيلة الزكت وعلى جالة الزكت وفضلها بأهل مستقرد بأنها غزاء الذين يتسمعنا في خلال الزكت بأنها تركها من ملائكة ويزفر وضعها في المعينة وقلنا لقد من الشيخ لزارة الله وكلا أن ينفضل علينا في الأسبوع لمعطاها لذلك نسى الزقع أن أعطان أعطان أعطان من مصر عليها وعن كان جدت أعطان للناس في قوم الثاني فقال أعطان لبسك اكتب واشهد ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باذنيا واتلم ام بعد فينا يا رب في اجابه طلب الاخوان ان هناك علما وحكما حقينا للاسلام والمسلمين يتعلم فيه الدارسون شعائر دينهم ويقرون بكتاب الله وبنبي رسوله صلى الله عليه وسلم اتصرف بطاب هؤلاء الاخوه الحضور الى قرين وكان هذا هو مقرر أن آتي إليهم في مكانهم لأن ذلك أوسع لهم وحسر لعرض ما يلدوا على نفسهم من نساكل يحبون أن يبهدوها في هذه النجوة ولكن في الطباح اتصل به وكيل بكلية وكان الجو في أول مهار دارجا وقد لم يكن هناك مثال سقطة في ستة ولا بد أن تكون النجو في الصقف ولو تماظر الجو على جرودته في الطباق ما تمكننا أن نكون الصقف بذلك أكرر أن تكون النجو في هذا المحل وأرجو أن يكون خير في الواقع إن شاء الله أما بالنسبة لما قلبه الأخ من الطلب الإعلامي الذي كان طلبه كان طلبه بالأول فرّا من دين وبينه لكن أفترها عدى الله وعنه أن جعل الطلب العمل والطلب العالمي يحذج الإنسان ولكن يقول أعجه بأن أرجى أن ترضى كل أسهول على الكلية لإلقاء ما تيذكر من المحاضرة وهذا لا حاصل ولله الحمد ورأتوا أن يكون فيه البرد أما بالنسبة لهذه النجوة فأنا في حقيقة أخطركم انها ليست ندوه علميه او توثيقيه لان هذا موجود الى حد في هذه القاعه في كل اسبوع تقريبا محاضرات وفعاليات واكادات لكنها ندوه وعبر فيها عن ما في نفسي مما تعبته هذا هذا العام كليا كما احب ايضا ان يكون الدرب طريقا فيما بيننا فيما تعلق بالمسائل التي ترد على عليكم لان المؤمن للمؤمن كالحنيا يشد بعضه بعضا اما للشط بالنسبه للاول وهو كبير ان ينفي النفي النفي الكليه انا اقول بقرار إن مجدهت فرقا عظيما بين هذا العالم وبين العالم الماضي في أخلاق الطلب فهم في هذا العالم أهدأوا بكثير من العالم الماضي وعرضوا أن لا يكون سبب ذلك أنهم في العالم الماضي يحشر السمس بجميع حصولها في مكان واحد ومع كفراء بسه الله أرجو أن لا يكون هذا هو السبب لأنني أصطرر بالنسبة للفصول التي أنا أصل إليها وجدت أنهم يحبون ذلك ويقضون في تحطيبه ويتلقون من المدرس كلاقيا المستفيد لا لقيا الإنسان الذي يريد أن يقفل الوقت ولمضي عليه سبه لنا أو عدد الخامس ينضي أدد الشعب التي يحفر فيها في إلى هذه القلية وهذا بالله حمد مما يتره كثيرا أن تجد الطلبة تجهينا إلى رحصين العلم اتجاها سليما هذا مما يتره من كثيرا كلام الأرغم بالنسبة لصارف القطر وجسوأ من القطر أيضا أحدى من العام الماضي الا انني اجد فيه الكهفرا في الدخول الى الفطر اجد من قوله لا يدخلون ذاكرين الى الفطر وهذا لا يعني هل يعود الى عدم الفرق على الفطر الدرك لسبب يتعلق في نفس الدرك او انهم يقولون ان الحصه ثقيل الحصه الذي خرجوا منها ويحتاجون الى زياده الوقت في الاستجمام لا ادري وارى ان نناقش طلب هذه المساله وان نحلوها لانه اولا ان المدرس اذا جاء ووجد ان له ليس في الفطر في القراءه والمقاعد فإنه يخطل في نفسه رب كرد يخطل <تصفيق> في نفسه رب كرد يقول كيف أخطر للدريب من لا يجب أن يجرد كذلك الضرب على نفسهم يألغون وقتا من حصة بالجرد لا يشجدون منه وعندما تعرفوها أنه ترد لنا فلا ساعة كان الآن 50 دقيقة وهذا لا يجب كأنه لا إلا أن أرى هذا أكثر من 50 دقيقة اتت انا قال اول درس بالنسبه ل يعني عرض الدرس على الطلبه في الحقيقه انني لا اتصور انه عرض كان لان المذاقه الطرق بين التدريس من اوليه وبياق التدريب في الماء نعود فترانه نعود في حوادث تحت المدرب الى ان يتمخرجنا فتهو للمراجعه وبالاحل من هنا ومن هناك لانه يجب ان الطلبه الخطيطه لا تكون الاقاره التي بين هذين كالفجاد الذي مقاصر للمراجعه وهكذا وهذا لاك كان هنا الا انني اعذر القراء ان في هذا النص تكرر في المواضع واعرف ان الطالب ذكر والبتر له طاعه مشكوره ولولا ان في الجراءات دراسه التحقق لكان يمكن ان يحمر الطالب اكثر مما كان عليه الان لكن الدراسه ليست دراسه التحقق بمعنى الدراسه ثقافه اوسع من دراسه التحقق فلهذا انا افكر او اقدر بنفسي ان الطالب عذرا بالنسبه لهذه في الافتضيه الذي لا تماثل فيما كنت في اعتقد ذلك مثل الجراحه جميل ووقع ان الطالب اجي ان اركع على يديها او اذا كان وقير اريد ان ادع على يديها فهي قبض الامر اكثر اما فيما قالوا في سرور الانسان خارج من كل شيء فاعلموا يا اخواتكم ان هذا البلاء تعاملوا قعليه قالا علينا كبيرا وتعاهدت ان نقوم مقاتلا لنصر الاسلام والمسلمين ورى انه من الوهاب على كل طالب علم اشرف علما من الله تبارك وتعالى ان يمتد هذا العلم في عقيدته وفي سلوكه وفي ملعبه وفي جميع معاملاته لا يكون حافظ من العلم مجرد العلم فقط لان مجرد العلم فقط ما هو الا حراف لا يعد طالب العلم ان يكون متفخذا ب خارج عن التحريف نسخه الكتاب مقابعه للتحريف لان الانسان اذا لم يقم منه عمل اذا لم يقم منه حرف اذا لم يقم منه بفاء لتنفيذ ما يرضى مستبلاه في دروبنا صلى الله, الله عليه وسلم في نفسه وفي المجتمع فانه يبقى نسخه من كتاب واق الى قلب التحريف لانه يفسد كثيرا ويفسد كثيرا ويغفل كثيرا وكثيرا لا خير ما فيه وطالد في العلم إذا حصل من حصل لابد أن يتخير فقاله من الإسلام أو غير لذلك أحفوك إنكم أمن يا طلال جانعة الإنهاء من محمد الأسو عليكم مسؤولية كبيرة ويعلق عليكم آمان كبيرة في إصلاح أنفسكم أولا ثم في إصلاح مجتمعهم فلهذا لا ينبغي أن تجعل نفسك كنفس رجل السوق الذي لا يعرف أبداً يجب أن تجعل نفسك كنفس طارد العلم الذي يريد العلم للعمل لا يريد العلم لمجرد النظر فإن العلم لمجرد النظر إنما يضر أكثر منا وعجي آخر من عبد المسعود رضي الله عنه أنه قال حيث تكون يرتقوا الرابطين وقللوا قهركم القران ينقلنا بيانه لا ان الفقهاء الذين يتقون في دين الله ولا يقول ما يقولون ولا يعون بما علم هؤلاء قالوا والها الوقت ان طبق عليه ما وصفه لمسعود رضي الله عنه فالكلام كثير في الحقيقه لكن الهال قليل العمل قليل وانا اظن والعلم عند الله أن الإنسان لو قرأ العلم للأمل وللحرم لأكثر لا تحذيراً ذاتا لأن الناس والله الحمد على ما تصل على رهمنا معاطي والشبهات والشغوات لا يدعو فيهم الخير لا يدعو فيهم الفطرة لا يدعو فيهم الأساس الأول يحتاجون إلى تقويم وتعجيل وتنهيج الطريق لهم لانه في حقيقه اندفع عبر الجمهور من كل جانب دنيا كدواه اجان تصرف ديننا وافكاره ايضا اما ادواته مباخر وان ادواته غير مباخر كما ينقل في الصحف وفي الاذاعات وكتب الجنان كانما الان اذا قال فيها عمال العساء والثلاث الدول تمثلية أو غيرها كأن ما يعيش بين هؤلاء المثلين كذلك إذا دمع في الراجل شيئا من هذه الأمور كأن ما يعيش بينه إذا قرأ فكأن ما يعيش بينه فتوارث الفتن وتوارث المغياء في الناس وهذا السياه القوي إذا لم يكن له مقاومة قوية غمما من ضرعة العلم فلابد أن أشترك لا بد أن نقل الأرضاها في العبادات وفي العدلات وفي كل شيء لذلك الآن المسؤولية في الحقيقة أنا أرد وأرجو أن تشاركوني في رأس أن المسؤولية تفقع عليكم أنكم وأن الورد أن تفلحوا أنفسكم وأهديكم ثم مجتمعا والله تعالى يقول النبي وأنزئ أفيرك الأطرابين قد يتصور بعض الناس مع الأسف أن بعضنا فيتصور أن القوى المائية الآن لا أراضح لنا بها وأننا لا يمكن أن نجاكها وهذا الخطر والقصور نظر فالقالة الآن قرأها قولة تعالى ورق القرآن المجيز المجيز معناه المسج والمسج هو العظماء والقوة هذا القران وصفه الله بأنه مثير طبعا وفق الله دره واهالي به وما كان القران منجا ان من تمسك بهذا القران فلا بد ان يكون مجيدا وعظي وليرى ما كان من الاسلاميه متمسكه في هذا القران العظيم صار قويه مجيده عظيمه مهيبه غامقه الفجار ولما تعاقب على التمسك به حرّد من التعقّر لنفجار ما تأخر عن العمل ذلك لهذا القوة الناسية مهما بلغت لا يمكن أن تقاوم قوة الله عز وجل وقوة الله تعالى شاملة في هذا في القرآن فيه متى رأوا يمسلمون به فإن الله تعالى معهم إن اللهم عن ذبنا يستقوى الذين يمسلمون في العالم الماضي وفي شهر محرم سمعنا انه حفظ زلزالا في ايران دمر اكثر من 120 قرية وثلاث يد كبارا ومات به نحو 25 الف هذا في لحرم زلزال وحفظ في لحرم دمر الله به من دمر ممت من خوفه فنحن المسلمين لو امننا عندنا كذلك سيدنا ابو بكر صلى الله عليه وسلم في الفتن والاضطرابات والحركه لكنا نسود العالم قوه ومهارته وتذكرون ايضا قبل سنتين انه انه وهارد الطوارئ على محطه الكهرباء في يورك وياه من اعظم مدن العالم قوه دباره الطوارئ هذا من الولايات الكهربائيه فأقفت في النغينة في الضرلات والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولم يمكن لأحد المقاومة قدر الله ما أعطى السفر للصنوك إن الله يقول وليمسر أن الله من ينفروك إن الله الحويم العزيز الذين إما اكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآملوا بمعظروف ونوى عن المنكة ولله العزمة الأمور قاموا بأسفار الأرض أعناه يكون مع الطائرات والقناعي وهذه الأسعة العظيمة نقول لهم بسيطة كل ما ربناتنا لا قلت الله لسلك شيء فنحن إذا خدقنا نلسى جمنا به لله وأوصل به على العام فإنه لا بد أن تكون الغدقة كلنا ونحن لن نغلق غيرنا بأنفسنا وبالصياء بنا ولكننا نغلقهم بغدقة الله سبحانه والعابة وقدرته وقوته أخيرا أرض أرضي من الإطوال وأصدوا الله عن العين وإياهم على ذلك الحارة الحارة لأي شيء للانتصار أبعاً ستنا أولاً بإلذان نحق بعباد الله ثم أعرى من حولنا من أخارك وجيران ومجتمعين ثم أعرى المجتمع الأكبر ولا فيعطي أطواراً فإنه لا يعتمد في الله إلا فهو يكافرون أنا أبشركم أنه يوجد الآن في الدول الاسلاميه حركه ليست حركه هلنا لانها حركه جديده ثبابيه من تتابع الكتب ليس في بلادنا هذه فقط ولا ان في بلاد الفقراء كما سمع وكما حددنا بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز قبل ايام حركه للافلاس هذه الحركه نهضت فلورا والمكابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم وابتباع شديد حكمة في الجعوبة إلى الله لا بد أن تنجح إذا استقامت على نوع الشروط الذي اشتركها الله تعالى لا بد أن تنجح إن جرى أيضا في جلال مضحيح أن الشباب ليس على المستوى السائل قد عدد أعوام مثلا فقال لا عدد أعوام تجد أن الشباب فيه مستوى متقارب في العلم والدين لكن الآن لا في مستوى المتباع من التباع من الحرف كثيرا حتى إنه لا يقضي ولا يكون بل ولا أذن لوجود الله رجال الله ومن التباعات من كان على الهدف الآن يوجد من التباع الآن من يصلي ويهذف في الليل ويقوم في المتطور أنه لا يوجد من قدر وهذا يُكتب الخير ولكنه في الحقيقه من جهه اخرى ينذر بالخراب لان هذا الكلام قدنا نوجب ان يتولد الذين فقد ازل واذا ولد الافكار فسدت الامه ولهذا يقول الله تبارك وتعالى واتقوا انكم امه دنيا دون الاثي ولامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا يقولوا الذين تفرقوا واقتلعوا من بابنا جراهم بينال اولئك العرب العاد فقوله تعالى ولا تسئوا الذين تفرقوا بعد امرك في تكوين امه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر جميع على ان اخلافه الامر بالمعروف والنهي عنه يلزم هو على خواله منع شعبان هذا وراء الله يبال لي ولكم التوطير والسجاج في أقوالنا وعمالنا إنه جواب الكريم ولا أحب عن قبيل عليكم لأن الليل قطورة عن نتبق وأمام انجرافه فلا أحب الإطارة والله مرحب والمكان هذا يعني أنا أحب يكون, يكون الأجلة صريحة ما في الشتيانه كلكم العام بطلقة وكلكم يعرف الواصر ويعرفاكم بعضا فتروا الأجلة لكم ذلك فراع والذي أفهمه أفهمه جواره عنه جين والذي لا أفهم أكلوا علمه إلى الله أتمنى عزيزيز كل عزيز أبدا تروني مجانا في الجناة نحوه ساوال من تتجين لنا نتجين لنا ويارد منها لتتجين لنا واعملوا لما عند ربكم واصبروا وانجوا توالو في طريقنا ان الله قد كتب عليكم الجهاد والمقاتله لا تركونه وان الله ما عنده هو كل شيء ايديكم ما راوا ثم احروا وكذا في موضع حادث عالم الغيب الدوام عليه وفيها من الجهاد من الله سبحانه وتعالى الدوام او النهار بطريقه ثانيه ارجو التوله والاداء للجهاد والقتال في جميع الاماكن او اذا ما من اول يوم الله تعالى وما عليه اتمنى اعطاه اي يومه اي يوم الله يومين استودعك الله والسلامه الى يا رحيم الحديث الذي اعتار على المختال الأول هو حديث الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فرد التموح وهذا أمر ينهى خريط فإن لم تكونوا باكين فرد التموح أن خريط في أن الإنسان إذا لم تدخلها على وجه متعف وخافئ وخائف فإنه لا يجب له دقوله وهذا عمره لا تحت إلى زيادة توقيح أكثر من نص الجليل الذي أورد في الساحل فعليه مخوص الدخول على اجيار قموص غير جادس إلا بها الاشتر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عمسان باثيا ويكون خارسا من ان يصيبه ما اصابه فان لم يكن على تلك الحال فلا يكن اما عورها من البلاد المعزلة فانها ليست معلومة يعني ليست زقعة معلومة في عيلي فمثال لو قال قائل الاذا لا تذكروا الربع الخامل الاحقاف لان هذه الجيار عاش نقول لهم تجارعا هذا انها ليست لقعة معلومة بعينها حين الى منزل لقعة معلومة بعينها يكون الإنسان معذورا اذا دخل بأنه مساحة واسعة وديار آهد شيء معين من هذه المنطقة فإذا إنهم معلومة فالنجهور سنعقال العلم بمنزلة المعذور هذا هو ربط أول الله اشار احنا النبي اصبيا اخلي انشار عن هذه الزياره هذا اذا تم رجونا ان يذهبوا للتشاء والابتداء ويصلوا على الوقت الذي قام به النبي عليه الصلاه والسلام هذا قد وان خلا على سبب ذلك يوامني ان انه يريد ان يظن له القوه لا قوة الله في أخيه هذا الظاهر لذلك البغي أن يجلوا عامها السؤال الإنسان يقول ما حسنوا في اليابين بعد انتهاء من صلاة الناسلة وكذلك حسنوا في اليابين بعد انتهاء صلاة الناسلة وكذلك حسنوا في اليابين الوجه ينقص الناس داعي وكل يد في الدعاء يعني اذا دعا الانسان دعا له في او باونا كذلك من قال انما ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث منقول لما ذكر التشهد قال انما يتخير من المساله ما شاء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محل الدعاء في اقتراب تاج التشهد وقال تسمين وهذا ايضا امر معقول فان كونك قبل الله سبحانه وتعالى قبل ان تنطلق من صلاتك او لان كونك تدعوه بعد ان تراب نطلق ذلك لان الانسان ما دام في صلاته فهو مستقل رد فإذا سلم من صلاته فقد انفصل فالدعاء قبل السلام افضل من الدعاء بعد السلام من بعد السلام فإن فأضعوا إنساناً سنة الرافقة فما هو معروف الحمد عن نفسنا اليوم من استخار الضوار في النوافق سنة الرافقة حتى إن بعضاً يجعله في الهواضح ولهذا إذا أخير مسترات وهو يقعوا في سنة سجدوا إلى سلم يرغى ويجيه بسرعة ممكن يدعو ما يدعو لكن يرى أن هذا شيء مثل الوافق فهذا لا ينبغيه بل منها عنه حتى يتقرر الأمر ويعرض أنه ليس من الصين وأن الدعاء به أحيانا فهذا لا دأت به وقد ذكر لي حديث لكنني ما رزعته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة حين وضع المشتكون عليه فلن ناطع رفع يديد يدعو الله عليه فإذا تخف هذا الحديث لقد يقين جليلا في انه لا بأس في رفع يدين في الدعاء بعد الصلاة احيانا واما قال السرور فقد ورد في حديث في سنده قطع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له اجب دعاءك اثناء فقال جوف الليل وخلف الصلوات مقصورا فهذا يدل أو ذبر الصلاة المحطوبة نحيح وأظنه ذبر الصلاة المحطوبة فهذا يجل على أنه يسمي الدعاء لا يتم بدون رفع جدعين ذات الصلاة المحطوبة وقد عرفته عن رسول عليه الصلاة والسلام أوصى معاذا أن يقول ذبر الصلاة اللهم... اللهم أعني على ذكرك وعلى ذكرك وعلى بسم عبادك وهذا دعاء وكذلك كان يهل في قولي اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أردى إلى هذا الرمو وأعوذ بك من الدنيا وأعوذ بك من هذا القبر سهل بمنا جبر كل صلاة المخطوبة يعني يرقع الضوطه ديالك فهذا دعاء بعد المخطوبة في يسمى القولة ودبع الصلاة المخطوبة وأما نفس الوزد باليجين بعد الدعاء فهذا ورد حسين الأحهابي لكن قال تلك الاسلام ان كلمين انه وارد فيه حديثان ضعيثان لا تكون به محركة وعلى هذا فلا يسمى مكفوة بل دايب بعد انتهاء الجوع ولقد انحجر في بلوء المرار ان الحديث الوارد في ذلك له شواهد وقال ان مجموعها يقضي لانه حديث حسن لان حسن جريره وعلى كل حال فالحبيب الزيارس ماذا لما ضعيه أورقاً لبغيبه بمحموع طرقه فلعندعي أن يثبت من ذلك في المهراقبة كلما جاء مسح وزه فيندعي ذلك بل إن سفعه أحياناً فلده وإن سنعودة ترك المسح مثل قنات المحكوة بيديك تأنيا <تصفيق> نعم المحكوة بيديك تأنيا على الجوع المحكوة بيديك تأنيا على الجوع لكان يتنفه ووراء الله لبقى لديه للتأمير عنه نعم هذا الرقم يمكنه المؤمن رقم المؤمن يديه حكمه حكم رقع الجائع لديه فإذا ثم للجائع يعنقى يديه ثم للمؤمن أيضا لأن المؤمن جائم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى نيوسى عليه الصلاة والسلام لما قال ردناكم سلا أماره واستر على خلوده فلا يؤلمي حتى يا رب العذاب العليم قال الله قد أجيب التعوة كما لأنه هو هو رضا عنه ومن المهم أن الجاعب يوسى لكن قال عبد العلم إن هارون كان يؤمن فكان بذلك جاعب فالجاعب والمؤمن خلاه ما سواء في رحب اليدين ولهذا إذا جعل قبيل يوم الغم فلا يقعوا يديه إلا إذا جاء عام القدر خير يثبت كما كان ذلك حدث عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه رفع يديه وان الناس رفعوا خديهم ايضا وان لو جاء لغما ازل الشام المسنين واذل الكاونس المسكين فلا انذار من الله الحكيم ولا للمجيب المؤمن عن رفع يديه الى هذا نعم ما. <تصفيق> نعم بالنسبه لراقب نعم راقب قد جاءوا فذكر اصحابنا انهم ليسوا رقبا بيد ذوالعود وقالوا ان اعق ذاب القعود اقل ليس ان الامر الذي هو ان راق ولذلك كثير من اهل العلم كره القنوص لذات المال سبب وبعض مجال إلا في رمضان فليس الخنوط في الوطر من الصن الراقبة التي يمدر للإنسان ملازمتها أو محافظة عليها والمعروض أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقنس في وطره كما أنه لا يقنس أيضا في فريضته إلا لكذا فكونك أيضا تستخدم الدعاء في الخنوط في كل ليلة وتلازم عليه لا يمدر الحياة فلذي يمدر أن تقنس أحيانا وتدرك القنوط أحيانا وإذا قمت فإن أهدان يقولون إن الإنسان يرطوا إذين عزيز في الحقيقة نبدأ لبعض من الموضوع الأصل أن رفع لجين فتوعة كن أذرة الأصل أن رفع لجين فتوعة كن لأن رسول عليه الصلاة والسلام ذكر رجل بطول السفر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رقع المسجل يديه الى السماء جعله المسجد الدعاء الذي يقول من أساس إكلاف وكن يكن بأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبيب كريم يستحي من عزه إذا رقع إليه يديه, يديه أن يرزهما قفرا وهذا حبيب من مقار فهذا يقول على الأقل في الدعاء رفع يديه لكنه ينقفل الى هذا القصة قسم ورد رفع يديه وقسم ورد عدم رفع يديه وهذا هو رفع اليدين. والقسم الثالث الذي نمرد فيه ذهب والهالى فإننا نقول الأقل أن رفع يديه في الدعاء فيه. فإذا دعى المكان كما يكتوى إذا دعى هناك رفع يديه فإن من يقضي جميع جدار الإنسان والسلام فإن من يقضي جميع يعني هذا هو الاصل في الدعاء أما مثل لو جاء في الصلاة قدر سل والحمد أو جاء مثلا بعد القيام البكور أو قال إذن الصراط المستقيم الصراط الذين أنت عليهم وصطير المغروب عليهم للضعبين فهنا لا يحدث جيد لأنه الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو عدم الرقم نعم نعم نعم في فعل رفو صلى الله عليه وسلم لا. لا. عند غامل جامرات هذا لن تهم مجرة دولة نعم نعم نعم نعم عليك ان تقال عند أقراض العزاجة يمتهي الدعاء فهذا مما يؤيد حقول لأن الإنسان صغير إذا أراد أن يقرأ وأن يقرأ قبل المسلم هذا لما يؤيد الحقول لذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للجمدين الأول ورصة ورصة ورصة ثالثا ولكن بعد الثالث ما دعا وكذابك اليوم العيد ما دعا أيضا بعد رمضان الثالث هذا مما يؤيد من الإنسان الضغير يعني الرمضان المثلاثة من الإجاب لما يؤيد ذا صار يا اخوتي كي يتمكن من قراءه القران الكريم اي ان يتأثر بالقران من العاد ان القران هو وسط حياته هذا لا خفي الاجابه عليه انما هو يكون سبقه ايمان الفكر ايمان الانسان, الإنسان ويقينه فكلما كان المثال أقوى إماما وعتبت يطينا كانت أذكره بالقرآن أكثر يقول الله العلا وإذا مانت الأذكور فمنهم من يقول أيكم زادتوا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يكتب جروب ويقول تعالى أن الله نزل عهدنا الحديث كتاب المتشاب المثالي فاخشأت منه جروب الذين أكتون ربهم وما كان يغرود مقروء من عند الله ذلك ود الله ييدي ما شاء ستقرا ستقرا من القران ينزل على ايمانك وان هذا حديث انت بنا انك كذاب بلا بيان قدو هذه المدرات تتاثر بها كثيرا لانك في حال فائق القلب في بعض الاحيان ترى نفس الايه ولا تتاثر بها بانك قلت حين ما درستها حين قرات هذه المره الثانيه قراتها معقل مقبل بالغا فرائع تاثر فاكبر شيء يعني على ذكر القران هو الايمان الكامل هو الايمان الراسخ الذي تجعل كان تاثر بها القران كيف اننا يثق بانه من عند الله وديان ما القران من الله وديان ما القران موثق وديان ما القران مصلح الخلق وملك لك انت ولا غيرك كل هذه الاشياء توجد ان الانسان يزال ايمانا بالقران ويجد قوه كثير وتكشف نفسك وطهر قلبك وتتجر الا وهذا ينرجائنا من منا الله يعيذ عن ذلك تبهيرا تبهير الفن تطهير القلب أهم من تطهير قلب الإنسان يجب عليه كل جمع عم يشبه كل جمع يجب لأحسن لتطهير جذب لكن يجب عليك كل الأطباء أن يذهب لقلبه لأن القلب هو الذي يعرض المدار فلهذا أسأل الله أيدينا جميعا هذا يجب أن الإنسان جائما ينظر إلى قلبه أن يستجد وأن يقرأ وما هي العوارض التي تعوقه عن اتجاه الله ان وحده تعالى حتى يقع على هذه العوارض ويخلد قلبه ولقد سمعتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقل وجهه الى السماء ليس لان خلقه دائما في السماء وذرات الانسان التي يقوم قلبه دائما في الارض واطلع عليه النداء الذي اقناه ايامنا بالقرء منها فأتبعنا الشيطان فكان من الغالي ولو شئنا لرقناه بنا ولكنه أفلد إلى الأرض واتبعه برض ولو شئنا لرقناه بنا واتبعه وسنعه بطرده وفكره وهدعه إلى السنع لكنه أفلد إلى الأرض واتبع الله واتبعه ورقه ثم ضرب اللهم دهما ألمه السؤال بداية أقول هل تتركوا في الصلاة وعجبات ألمان ونظرت أنهم تتحقق فقط دون أما المراب المستحب وليس بيما تلعوا بها ويقولوا على ذلك ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلنا أحدكم إلى سيء يتره من الماء فعراج أحد أن يتاب بين يديه من يتابه فإن كم تتره إلى الماء إذا قلنا إلى سيء يتره كليل على أن المسان قد يصني إلى ثلاث سرط وقد ذهب خلالك قال بعضه لنا في حديث نعباب حينما أفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء نسيث للتسجير في الطابة ذاتنا وقال أفاكيث والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ميناء إذا غير جدار بعضنا قال نعنى إذا أولا شجارة أي إلى أولا شكرة وضع من الطلاب الى فترة اللعنة لك الزجدار ورقل فالك الذي يحوز الى فترة لك الزجدار قد, لا... قد يحقى عبد المسان كيف يكون ابن عبارة استدمل بها الحبيث على ان الثمارة لا يفترض فلاك لأنه اذا كانت فترة فمن العروف ان الثمارة اذا مطر من وراتها لم يفترض لكنه لا يفترض مع الزجدار من, من جالك الا لك من يكون لبطرة اللعنة فترة إنه مضاقب حمدي أن رضوه الله عليه وسلم كان يقلي إلى سترة لكنها ليست بجبار لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتصف معه العنجة في ستر ليس يقلي عليه على هذا الحال الزواف على هذا السؤال أن مضاقب أما السترة للمطر المأموء للإمام والمنصر ليس الزوافبة ولكنها كنة قال عنيцеurt هل يحصل لشود palmitting Sch niedافة homem مثل تلك المكتبة المكتبة للشوائي كان..... المبادأ سنحان أصبحت ل wygląda من العقر وليأني الأرخان الناس فيificant مبادئنا الجاميع angen وانا مع ما أفهتم منظول الفترية لكنالaka المكتبين يعني انها São جدًا عند الحزائر المبادئ الشيوعية يعني haya اقصار الشيوعي ليس معناها انه اكتبع منه ببعض الشيء واذا كان يسان هكذا فانه لا يجب ابدا ان يذوج امرأة المسلمة لان رسول في ستواف المتحنة فلا تشعرون اذا كفار لا من نحل له ولا نحلون له فالكارب لا يحب لنؤمن ومعنى لا تحلوك ثم انه ناس مثلا احضر من هذا ايضا وهي من لا يصنب من الله يقول لي أيضا لا يجيز أبدا أن نزوج بمؤمنة سواء القلنا بأنه يغفر كفرا مخرجا عن الملة كما هو القول الغادث أو كفرا من الكفرين فإنه لا يجيز أن نزوج بمرأة المؤمنة محاطرة لأنه, لأنه غير كفر لك فالرسول عليه الصلاة قال إذا أحاكم من فرضوا هينه وخلطت أنكفوه ومن لا يجيز لا يجيز أبدا أن نزوج بمرأة المؤمنين هينه ولهذا يجب على المرأة إذا كان دوته لا يصنع أن تحاول تتقى نساء هميه وأن لا تتقى معه حتى أن يقيم إنه لا وقم إذا قم إنه كفر فإن النساء كفف بمجرد كفره وكفره على فتر الصلاة وكذلك أيضا النساء للسؤال ينبغى أن يلحق هذا موضوع حل ذبيحته فالكافر ما حل ذبيحته يعني بمعنى من ذو ذبع ولو سم الله ولو ذبعها المنهرة بالجنة فإنها ذات حد وكذلك اشتراق عليه ودفعه في مقابل المثنين والتعاق له بالمغفرة وكل ما يتعامل في الإسلام ويتراقب عليه فإنه يمتفي في حق من ذهاب الظري معا نحن الزواج قد مثلا يخلع الولي لا يزوج على الشخص ولا يدف انه لا يتطلق ولكن بعد الزواج عرق منه لا يتطلق ولكن تقعد عن النساء حين نكون مثلا قد حرص حبا هذا الزواج وهي تريد ولكن ولا الولي لا يريد أن يتطلق نعم نعم يدر البس يدر البس وإن كانت بني الزقناع كانه اراي لو ارادت ان تحترق النار هل ممكن انك انت تتها تتقول انا كتابي المسلم لا المسلم المسلم الذي انا اذكر له الله انا دار اباح علينا طعاما يعني بذلك اهم مع انه ياتي عنهم انهم يقولون ان الله ثالث ثلاثه وان له قربه زيد بن الله فما دام هذا الوقت ينتقل الى الى دين نقاره او دين يهود انه تولد في حفل لاننا نعرف كلنا ان بعض كانوا هذا الامر ويحل بنا بذلك وقالون ما يقول انهم اذا كانوا مشركين فإن لباكهم لا بسر ونساءهم لا بسر لعمل قوله تعالى ولا يستنطع شكاة حتى أمينه اينه إذا كان لباك بسم الله على سبيحة فإن هرى سبيحة لأن الله يقول في القرآن وَلَا تَأْقُنُوا مِنْهِ مَا لَنْ يُذْكَرْ إِسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وهذا الآية عامة فكل ذبيحة لم يذكر في الله عليها كوان فنجابه مسكناً ام شكابياً فانها لا تفعل لنصر هذه الاية وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدمى ونكرت من الله عليه حفظ فجعل رسول صلى الله عليه وسلم لحل فجعل حل الدبيع حفظ انهار الدمى ونكرت من الله حفظ الله عليه فقرد حفظ الله لاني يراقب يا العرق فما المقصد بها اي جماعه تبلغه يا ابي دون اجازه المواقعه نريد خارقه اسلاميه كل من كان وكانت شركته على ما نذهب الى صلى الله عليه وسلم واقابوا سواء كان من تقول لجماعه ابي او الى جماعه ابي الحبيب او الى اي جماعه من الحراق فان فان المقبول إن الحركات الإسلامية هي التي تسحرق نحو هدف أسمى وواستباع منهج رؤولة الله عليه وسلم هذا هو ما أريده أما الكلام على كل جماعة اللي عينة فهذا لا يمكن أن أعطم عليه إلا إذا درست أحوالك ودرست أعمالك فالسوء لم أعطم عليه إذا الآن طويلة جسدين أعلم يطلقوا تكبروا بالإجابة على السواب السادس تجادل من في في المجلسون في المقرى في الجايه أن حكم سيارة السلامية احترام المجلسون في جدكوين الحصر وفي دون نزوات الله رب العالم هذا لا من المجلس لا من المجلس لأن يراضيه لأن هذا خلاف هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول عليه الصلاة السلام كان أعظم الناس قدراً في نبوء الأفقاد ومع ذلك فكانوا لا يقولون له لما يعلمون من خرافته له والمدرد الحقيقي الذي يريد أن يلهم التلاميذ العلم والترضيع لا ينبغي أبداً أن يخبرهم بذلك ولا أن يشعرهم في نحبته له ولا أن يحبه هو ألغم ويجب على ذلك ان قراءه هذا الامر وان انها كل مبذر يريد يقول قال وقومي او لا راضيان فنهاها ليس النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهي اقابله مرارا نعم فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوم الى الذين الليل ونقوم لكم قوموا الى الذين في الليل ففرق من الى وبين الله ولهذا الكيام يعدد الى وعلى وبالله فيقال قام عليه وقام اليه وقام له اما الكيام اليه بمعنى مقابلته وتلقيه فهذا من الامور المشروعة اذا كان المقابل اهلا له وتعرف ان يا ثابت ما ادرى رضي الله عنه في تلك الخصة جاء على سماره اذا كان رضي الله عنه مطالبا بيأحله ويحتاج لمن يحف به وربما يحتاج لمن ينزله ايضا في اسماء فولا يتمنى القيام اليسر اما القيام على الهدن فهذا فحى عن نبيه الله صلى الله عليه وسلم انه عمل وقرر اقوموا كما تقوموا من اعادم على ملوكها حتى انه في اصلاح نفسها لما قلّى جالسا وصلّوا وقلّوا قياما امره نبيته الا اذا كان في ذلك اظهار حزّ بالاسلام كما قال النبي رضي شويدا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يراسل قريشا في غزة حديدية وكارثونا في ثلث القصفة أنهم كانوا قاعدوا شيئا ما كان يفعلون كان رسول أبطل عليه وسلم في تلك الحال إذا تنفهم نقامكم كلهم رفعوا أيديهم لتقع هذا المقام في أيديهم فيجبت بها ودعهم وصدر ما كان يفعل هذا في, في عادة لكن ماذا ننبغي بها الى المسكين الذين يكلهم قريص يكلهم قريص شدة تعابير من الرسول عليه الصلاه والسلام ورعايته لهم فلكل مقام مقال ان صيام له وهذا هو القول فهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابه يعلمون ان يكره ذلك وهذا هو الاثوار الذي ورث وهذا الثوار في طاول محضرات البسيئة والبسيئة الغابة المساكلة لا يسعر الإنسان ويحفر هذه المحاضرة إلا لما يريده في مسار حراج ومحتبها ذات حراج؟ نعم حراج ملا حراج؟ حراج حراج فلا يستفيد من الوقت ويضاعها في الوقت في هذا الوقت إلى المحضر أثناء المحاضرة ودفور لذها بأن وقت محاضر لما يرتطل في المحضر فالإنسان يأخذ إذا قلت مع ذلك لا ينسبع فيه بعمل ولا لقاح المحضر لا ينشف من سطل ولا, ولا داخل مصر ثمان أبواله الذي وضعه بدون شائدة هل يكون عارضه اتمن في طريقة الوقت كميث اقول إذا كان لا يقر إلا منكحراء فلي زلوه طريقة السير كفر بالأولى الأولى, الأولى الأخيرة القول بالنصيدة فيه نسبة القطول صالة الوحيات صائرة عن نفسك فإن أن نسلة نسلة في الخيط فيها ينقضي فيه. إذا كان في حيث تؤثر إذا كان في حيث تؤثر هذه الأطياد بمعنى أن الإنسان ليس ناولا على فشف تكتر فهي خمر لكن في هذا وقد قال الله تعالى للخمر يا أيها الذين آمنوا من الخمر والميسر والعنصاب والعزام رسل من عمل الشيطان فتسنجوه وكاننا فتسنجوه أي افتعد عنه فهل المرار من اجتنابه اجتناب حربه لأن قوله إنما يجب سيطان أن يقابله الناداء والبقاء في قمر والنفس إنما يكون هذا فينا إلى جربه النساء أو المرار اجتنابه المطلقا وأن لا يجب سيطان لا لحربه ولا لغيره وإنما يكذب إراهته كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر لما نذت فيهما هذا الحكم الثابت يعني الامر ان هذا هو المراد او هذا هو المراد والله عالم ولهذا ارى ان من الورى وتمانى التقوى لله عز وجل ان يترك الانسان استقاء من هذه الاقياء التي في فيها مستقحوليه بحيث في تؤدي الى ان يسكر الانسان بها لو شربا الا ان تحدث بالقطير جرح او شبهه فهنا لا بدين لان فيه قاعدة نسمع عن معروف الفقه ان كل شيء مجتبه في دليله او عينه فان الحادثة تبيحه كل شيء مجتبه في دليله بنعه ان الادلة كنت تتابعه ومحتملة فان الحادثة تبيحه او مجتبه عينه فان الحادثة ايضا تبيحه حالي قاعدة معروف مقررة ويقرب مقيل في كتابه بداخل حوالي ان ما اذا كان يشرب قطور قليله بحيث لا اثر ولا يذكر الانسان لو تناولها فالحلال لا اثر وهو بالمباح كمالا ولا كذلك وقد كان بعض الصحران ان قول رسول الله عليه الصلاه والسلام ما اثر منهم الخمر فليس اثر منه, منه حرام ظنوا ان الشيء اذا اختلط بالخمر فهو حرام مطلعا. وليس كذلك بل نفع بعلم وهو واضح أيضا أنه إذا اخترق شيء بخان ذلك فإن أثر فيه الخمر يعني إن تأثر هذا الشيء الذي خرقه الخمر في مفهول الخمر صار حراما وإن أنك أثر فغوة حلالي وليس بحرام لو فردنا عند الإسلام خوب من المأسفة ونقطع فيه نقطة قمع ولكن ما أصل فينا ولا أقل يكتب الهنسان هذا الناس كل ماس فهو حلاس النظير ذلك لو سقطت نجاح يقطت نجاح وإن ان اكثر منه سكر وان اقل منه درجه كاف فهو حرام حتى القليل منه لان الاقدم هذا الماء او هذا الشراب فيه قوه الاسكار فهو حرام والا تشرب منه ما لا يسكر نعم <تصفيق> نعم البان ليس اكثر قلنا لان الاسكار يعني فقد العقل الاسكار والمسو واللذت ان البان يجب لذكره عظيما وكربا ليؤدي الى الذكر نفسه اما ما ذكر في البنجيل والبلنج وشكه فهذا ليس مكرا هذا مفكر او مفكر او الثلاث وقال يكرمنا اللي يطلب ثق ما قرش بعد ما كتب هذا الثقنا منوق يجد نفسه انه في حاله يعني يقال لها يقال لها تعال قلنا ان حمد بن عبد المسلم رضي الله عنه قبل أن ينزل سحريم الخمس مر به نابو الحامد علي بن عبد طالب وكان عنده جارج غني فقالت اهلا يا حمد للشروف المواهر فأخذ السيف يعني فيه هاي جبه أخذ السيف وجبه اسميمة البعض عليه فذهب علي بن عبد طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره في رحم عبد الله بن لما جاء رسوله الرسول صلى الله عليه وسلم الى حمزه وتفى ان الرجل قد كتم يعني ان ولدا فلما كلمه قال له حمزه بن عبد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ان كنت الا عبد ابي ما ان كنت الا عبد ابي نعم فتقام بايد نفسه النهوض يعني في حال خفه مراق الولد اما يقد نزيم عضو ثقيل يعني هناك I was glad, thank you.